لإيلاف قريش لأجل عادة قريش وإلفهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام امنين فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحداً الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه.